وقال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواظ مستكبر ويروى كل جواز زنيم متكبر